الحمد لله رب العالمين جعل الصلاه ثانيه اركان الاسلام وامر باقامتها والمحافظه عليها على الدوام واخبر انها تنهى عن الفحشاء والاذام احمده على احسانه الخاص والعام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ربوبيته و الهيته وفي اسماءه وصفاته العظام واشهد ان محمدا عبده ورسوله كانت الصلاه قره عينه ونعيم قلبه وكان يفزع اليها عند الاحداث العظام صلى الله عليه وعلى آله واصحابه البرره الكرام وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم من نفسي بتقوى الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله ان للصلاه فضائل ومزايا ان للصلاه فضائل ومزايا لا توجد في غيرها من الاعمال فهي اول ما فرض الله من الاسلام بعد الشهادتين حيث فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ليله الاسراء قبل هجرته الى المدينه والزكاه والصوم والحج انما فرض كل من هذه الاعمال في المدينه بعد الهجره والصلاه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء حينما عرج به اليها وبقيه الشرائع فرضت عليه بواسطه جبريل عليه السلام وهو في الارض الصلاه اكثر الفروض ذكرا في القران اول امر في كتاب الله بعد الامر بالتوحيد الامر بالصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الركعين والصلاه شعار النبيين وصفه المتقين قال تعالى عن ابراهيم ولوط ويعقوب واسحاق واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه واخبر عن اسماعيل بقوله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وأخبر عن عيسى أنه قال عن ربه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي وذيد دعاء ابراهيم الخليل له ولذريته رب اجعلني مقيما الصلاه ومن ذريتي وامر الله بها كلمه موسى عليه السلام بقوله تعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري وقال الله لنبينا محمد خاتم النبيين اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرانه الفجر وقال له وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها الصلاه هي عمود الدين هي عمود الدين بل هي اجل مباني الاسلام بعد الشهادتين وهي خاتمه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اخر عهده من الدنيا وهو في سياق الموت فقال عليه الصلاه والسلام الله الله في الصلاه الله الله في الصلاه وما ملكت ايمانكم فهي اول فريضه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم واخر ما وصاه به امته واخر ما يذهب من الاسلام كما قال عليه الصلاه والسلام اول ما تفقدون من دينكم الامانه واخر ما تفقدون منه الصلاه وهي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسم خرجه الترمذي الصلاه عباد الله اكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه قال تعالى واسعين بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين فبمداومه العبد على الصلاه تزداد رغبته في الخير وتسهل عليه الطاعات وتهون عليه المشاق وتسهل عليه المصائب ويُيَسِّرُ الله له أُمورَه ويُبارِكُ له في مالِه وأعمالِه وتنهاه عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول ارائيتم لو ان نهرا بباب احدكم ارائيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقا من درنه اي وسخه شيء قالوا لا يبقا من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وقال ايضا عليه الصلاه والسلام استقيموا ولن تحصوه واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ايها المسلمون قد علمتم ان الصلاه هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي عمود الدين فاعلموا رحمكم الله ان هذه الصلاه شرعت في اوقات معينه شُرعت في اوقات معينه لا يجوز تاخيرها عنها او تقديمها عليها من غير عذر شرعي كسفر او مرض يبيحان الجمع بين الصلاه قال تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا اي فريضه موقوتا بوقت لكل صلاه وقتها كتابا اي فريضه موقوتا بوقت لكل صلاه وقتها التي لا تصح الا فيه قال تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف ينقون غيا الا من تاب فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس معنى اضاعوها تركوها بالكليه ليس معنى اضاعوها تركوها بالكليه ولكن اثروها عن اوقاتها وقال سعيد بن المسيب رحمه الله هو الا يصلي الظهر حتى تاتي العصر ولا يصلي العصر الى المغرب ولا يصلي المغرب الى العشاء ولا يصلي العشاء الى الفجر ولا يصلي الفجر الى طلوع الشمس فمن مات وهو مصر على هذه الحاله ولم يتب اوعده الله بغير وهو واد في جهنم بعيد قعره شديد عقابه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون قال جماعه من المفسرين المراد بذكر الله المراد بذكر الله في هذه الايه الصلوات الخمس فمن اشتغل عن الصلاه في وقتها بماله او صنعته اول بده كان من الخاسرين وقال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال صلى الله عليه وسلم هم الذين يؤخرون الصلاه عن وقتها وروى ابن حبان في صحيحه من فاتته صلاه فكانما وتر اهله وماله وروى الشيخان والاربعه الذي تفوته صلاه العصر كانما وطر اهله وماله زاد ابن فزيمه في صحيحه قال مالك تفسيره ذهاب الوقت وروى البخاري عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول لاصحابه هل راى احد منكم رؤيا سيقص ما شاء الله ان يقص وانه قال لنا ذات غدا انه اتاني الليله اتيان وانه من بعث ابي وانهما قالا لي انطلق وان انطلقت معهما وان اتينا على رجل مقجع واذا اخر قائم عليه بصخره وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدحرج الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الاولى قال قلت له ما سبحان الله ما هذا فاخبره انه الرجل الذي ياخذ القران فيرفضه وينام عن الصلاه المكتوبه وفي حديث البذال قال ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم على قوم تورظف رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتتر عنهم من ذلك شيء قال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين ثقلت رؤوسهم عن الصلاه ايها المسلمون هذا جزاء من يصلي هذا جزاء من يصلي ولكنه يؤخر الصلاه عن اوقاتها بغير عذر شرعي فما ظنكم بمن ترك الصلاه ما ظنكم بمن ضيع الصلاه من الرجال والنساء ما حكمه عباد الله وما منزلته في شرع الله تعالى اسمع يا راعاك الله قال الامام الشوكاني رحمه الله لا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاه منكرا لوجوبها اي من ترك الصلاه جاحدا بها منكرا لها فقد كفر كفرا يخرج من مله الاسلام فقد كفر كفرا يخرج من مله الاسلام باجماع المسلمين اما ان كانت تركه للصلاه تكاسلا او تشاغلا عنها من غير عذر شرعي فقد اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم على وجوب قتله ولكن هل يقتل حدا ام كفرا ورده عن الاسلام فهذا محل خلاف بينهم والحق المبين الذي دل عليه كتاب رب العالمين وسنه سيد المرسلين انه يقتل كفرا وردة عن الاسلام ودليله من كتاب ربنا قوله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ووجه الدلاله من الايه ان الله تعالى علق اخوه المشركين للمؤمنين بالتوبه من الشرك واقام الصلاه فان تابوا ولم يقيموا الصلاه لم يكونوا اخوه لنا فلا يكونون مؤمنين لقوله تعالى انما المؤمنون اخوه فالاخوه في الدين لا تنتفي الا حيث يخرج المرء من الدين بالكليه ومما يدل على كفر تارك الصلاه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون على المجرمين ما سلكتكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قالوا لم نكن من المصلين ووجه الدلاله من الايات ان الله تعالى جعل المجرمين ضد المسلمين وترك الصلاه بنص الايه من المجرمين السالكين في سقر اما من السنه فقد قال صلى الله عليه وسلم ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه رواه مسلم من حديث جابر وعن بريده بن الحصيب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج من المله لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاه فصلا بين المؤمنين والكافرين ومن المعلوم ان مله الكفر غير مله الاسلام فمن لم ياتي بهذا العهد فهو من الكافرين وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاه يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاتا يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجا وكان يوم القيامه مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف رواه احمد ومن المعلوم ايها المسلمون ان قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف خالدون مخلدون في نار جهنم لكفرهم ومن كان معهم كان حكمه حكمهم خالدا مخلدا في النار وما ذاك الا لكفره وردت هي عن الاسلام بعدم محافظته على الصلاه وهذا واضح ان شاء الله لمن تامله وروى احمد عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه مكتوبه متعمدا فقد برئت منه ذمه الله يقول ابن قيم رحمه الله ولو كان باقيا على اسلامه لكانت له ذمه الاسلام والادله عباد الله من الكتاب والسنه على كفر ذلك الصلاه وخروجه من المله كثيره جدا وفي ما ذكر كفايه لاثبات حكم الله تعالى لمن كان له قلب او الفا السمع وهو شهيد بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنه ونفعنا واياكم بما فيهما من الايات والحكمه اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين اما ربي اقامه الصلاه والمحافظه عليها والمداومه عليها مدى الحياه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كانت قره عينه في الصلاه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان القول بكفر من ترك الصلاه ولو تكاسلا او تشاغلا عنها هو قول عامه الصحابه رضي الله عنهم اخرجت ملي عن عبد الله بن الشقيق إن انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه وقال علي رضي الله عنه من لم يصل فهو كافر وقال ابن حزم رحمه الله وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وابي هريره وغيرهم من الصحابه ان من ترك صلاه واحده متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج وقتها منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء رضي الله عنهم وكذلك روي عن علي ومن بعدهم أحمد بن حنبل كويس حاقه وابن المبارك وابراهيم النقعي والحكم بن عيينه وايوب السختياني كل هؤلاء ذهبوا الى تكفير تارك الصلاه حتى يخرج وقتها بل قال ايوب السختياني ترك الصلاه كفر لا يختلف فيه عباد الله ومن عجب ان يجهل قوم من المنتسبين الى الاسلام قدر هذه الصلوات او يتجاهلوه ويتغافلوا عنه حتى كانت الصلاه في اعينهم من ازهد الاعمال واقلها قدرا وصاروا لا يقيمون لها وزنا ولا يبذلون لها وقتا بل ربما يسخر بعضهم بها فيتخذونها سخريه وهزوا ولعب ويسخرون ممن يصليها والعياذ بالله فاي دين لهذا يدعو الصلاه مع يسري عملها وقله ما تشغل من وقت وكثره ثوابها وعظم مصالحها ومنافعها على القلب والبدن والفرد والجماعه لقد خاب وفشل تجد احدهم تحبسه الحاجه الدنيويه ساعه او ساعتين او اكثر من ذلك ولا يستطيع ان يصبر عشر هذا الزمن للصلاه المكتوبه الصلاه على قلبه اثقل من الجبال وتنعيم بدنه واتباع لذته عنده هو راس المال فما اعظم خسارته وما اطول ندمه عند اخذ الكتاب باليمين او بالشمال فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على صلواتكم فماذا يبقى من دينكم اذا ضيعتموها فان اخر ما تفقدون من دينكم الصلاه قال الامام احمد رحمه الله كل شيء ذهب اخره لم يبق منه شيء ومروا من تعولون في بيوتكم من زوجات واولاد بالصلاه خوفوهم بالله تعالى والوقوف بين يديه يوم القيامه واصبروا على دعوتهم ونصحهم مرات وكرات عسى ان يكون في ذلك ردا وزجرا لهم فيعودوا الى رشدهم فيتوبوا وباب التوبه مفتوح لمن اراد ان يتوب فبادر ايها المفرط بالتوبه قبل ان تندم ولا ت ساعه مندم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا اسال الله تعالى ان يهيئ لنا من امرنا رشدا وَأَنْ يَهْدِيَنَا جَمِيعًا صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُمَّ أَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين